بسم الله الرحمن الرحيم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقًا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعًا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقين مَا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين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 والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموتعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَبِيرًا نَبِيرًا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَبِيرًا نَبِيرًا كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَسَوْهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاؤون فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أُنْتَبَنَا لَهُمْ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَصْنَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِنَّ لِلَّذِينَ وَلَّوْا ذُنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ